على الضالين لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين هوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرفوا أذى كثيرا وإن تَسْتَخُوفَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبِينُنَّهُ لِلْمَسِيَّةِ محمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمجازة من العذاب ولهم عذاب أليم وللله وك السموات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السّماء Well, oh no. إنك لا تخلق الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنتا بعضكم من بعض الذين وقاتلوا وقسلوا لا اكفر عنهم سيئاتهم ولا ادخلنهم جنات ولا تطلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم نغراهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لهم جنات تجري من تحتها الأنهار تحتها الأنهار أولئك لهم اليوم عند ربهم إن منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيبا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن حستم ألا ترسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مبنى, مبنى وثلاثة أرباع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 فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلها إسرافا وبدراً أي يدرؤ وما كان غنيا فلا يستعطف وما كان فقيرا فلا يأكل من حوله فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهد عليهم وكفّى. قل منه أن كثر نصيب حضر القسم تؤل القرب واليتم والنساك نخرج انما هم انما ياكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا الله الله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 الله أكبر الله فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النس ولأبويه لكل واحد منهما السلس من أيهم أضرباكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكن نصق ما ترك أجواجكم قولن لكم ولند فان كان لكم ورثه فلهم نصيب مما تركت من بعد وصيه لتوصون بها او دين وان كان من ورثي يورث كلاله او امراه ولهن حق أخ او وله اخ وله اخه نصيب فلك إن فاستشهدوا، فاستشهدوا عليهم أورعة منكم، فإن شهدوا فامسكوه في البيوت حتى يترى. الله أكبر الله أيها الذين آمنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعذبوهن ولا تعذلوهن لتذهبوا دماء راهو بشيئا وليعن الله فيه خيرا كثيرا وان اردتم استبدال زوج ان كان زوج هو اتيتم احداهن انقارا وان اتيتم احداهن نقلقا فلا تنقلوا منه شيئا فتاخذونه غسانا وكيف تأخذونه وقد أخضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم نساقا وليرا ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سأله إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيل ورنت عليكم أمهاتكم وبناتكم وخواتكم وعماتكم وخالاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وتُمَهاتكم التي أرضعنكم وخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربات تكونوا دخلتم بإن فلا جناح عليكم وحلائل أغنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلت أُحِلَّ لَكُمَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَمْتَعُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ وَيَرَى مُسَادِحِينَ فما استمتعتم به منهم فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة Ooh. Mm -hmm.